في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما الكاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وَمَا أَدْرَعَكَ مَا يُرْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أدراك مَا يُرْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ